بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق ما حداكم يجمع خلق في بطن امه 40 يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك ينفخ فيه الروح ويوم امر باربع كلمات كتيرسقي اجل عمله وشديون وسعيد فوالله الذي لا اله غيره ان حدا من يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع اذ يقال له الكتاب واعمل بعمل اهل النار فيدخلها ان حدا من يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع اذ يقال له الكتاب واعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها اتفق عليه على المؤلف رحمه الله قال هو الصادق المصدوق هذه الجمله هذه مؤكده لكرمه لكرامه الله صلى الله عليه وسلم لكرامه رسول الله لان من اعترف بانه رسول الله اعترف بانه صادق ومصدوق عن الصادق وهو في سلام عليه الصلاه والسلام المصدوق الذي صدقه الله جل وعلا أضحى إن يجمع خلقه في معطاه اليه انها حاجه اجماع خلق في بطن امه وذلك ان الانسان اذا اتى اهله هذا الماء المتفرق يجمع كيفية الجمع ينثر من الحديد وكاين لا ان الطب توصل الى معرفه بعض الشيء من تكوين الاليمه والله اعلم 40 يوما نطفه اي قطره من المني ثم يكون علقه مثل ذلك وهو ينتقل فجاه من النطفه الى العلقه ان يتكون ان هذا خلقه الجوادله ما يتكون شيء ان في شيء احمر حتى يصل الى الغايه في الحمره فيكون علقه والعلقه هي قطعه الدم الغليظ ويدوده معروفه ترى في المناه الراسده ما يكون مضغه مثل ذلك أيس أربعين يوما والمضغط هي جدعة لحم بقدر ما تضغوه الإنسان ثم يرسل إليه الملك والمرسل هو الله رب العالمين يرسل الملك إلى هذا الجميل فواحد الملائك والمراضي يجمس لا ملك معين فينفق فيه الروح الروح ما به يحيى البسم وكيفية النفسة الله أعلم بها ولكنه ينفق في هذا الجنين الروح فيكتب له البسم وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فأمره الله أن يكون ويسألونك عن الروح كون الروح من أمر رب الروح من أمر الله أي من شأنه هو الذي يخلقها عز وجل وما أتيت من العلم إلا قليلا وهذا فيه نوع من التوبيح كانوا قال ما بدي عليكم من العلم إلا الروح حتى تسألوا عنه ولهذا قال الخضر لموسى عليه السلام لما اشار بالطائر من البحر ما لك فعلمي وعلمك من علم الله الا كما نقص هذا العصفور بمنقاريه من البحر اي انه لم يكن شيئا قال وامر اي الملك ياردة اي كلمات والامر هو الله عز وجل فيتذكر انت واجلك وعملك وشكيه ام سعيد ان الكون ما ينفع يعبيد انسان لو هو نعان لنتم وقوموا بالبدن ولنتم قوموا بالدير ولنتم الذي يقوم به البدن هو الاكل والشرب واللباس والمسكن والمركوب وما حك بها ذلك والذي كل ريق يقوم به الدين هو العلم والايمان وفيلاهما مراد بهذا الحديث لكثير قال وارجل له أي مدة بقائه في هذه الدنيا فالناس يختلفون في الأجل اختلافا متباينا فمن الناس من يموت حين ذلك ومنهم من يعمر إلى مئة سنة من هذه الأمة عما من قبلنا من الأمم فيعمرون إلى أكثر من هذا فالذي كانوا عن عليه الصلاة والسلام في قومها ألف سنة إلا خمسين عاما في الدعوة واختار طول الأجل أو كسر الأجل اختيار طول الأجل أو كسره ليس إلى البشر وليس لصحة البدن والكوام البدن إذ كد يحصل الموت بحادث الإنس والإنسان أقوى ما يكون وأعز ما يكون لكن الأجال تكبيهها إلى الله عز وجل هذا الاجل لا يتقدم لحظه ولا يتاخر فاذا تم الاجل انتهت الحياه قال الشيخ رحمه الله واذكر لكم قصه وقعت في عنيزه وعلى مر دباب اي جراده ناريه تتقافز واذا بسياره تريد ان تنفقع وقف راس الدباب ينتظر عبوره سياره فالسياره وقفت تنتظر عبور الدباب اما انطلق فصدم الدباب ومات الراكب قصدين الدباب ومات الراكب الراكب الذي وراء السائق فتامل الان وكف هذه الدقيقه من اجل ان يستكمل الاجل سبحان الله قال الله تعالى ولا يؤخر الله نفسا اذا جاء أجلها وقال صلى الله عليه وسلم ان لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وهنا مساله هل كان اجلي وراثي ايضا الاجل ليس وراثيا فكم من شاب مات من كبينة أعمارهم طويلة فكم من شاب حمر في كبينة أعمارهم قصيرة قال وخطف عمله أي ما يتكسبه من الأعمال الكولية والفعلية والكلبية فمكتوب على الإنسان العمل وشديد أو سعيد هذه النهايه والسعيد هو الذي تم له الفرح والسرور الشقيم بالعكس قال تعالى فمنهم شقيم وسعيد فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها ذفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فتعال لمن يشاء وامن الذين سعيدوا في الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاءا غير مجدود في نهايه اما شقاء وان سعاده انا اساله سبحانه ان يجعلنا من السعداء قال هو الذي لا اله غيره هذه الجمله الى ان مدرجه في كلام ابن مسعود رضي الله عنه وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإذا اختلق المحدثون في جملة من الحديث فمدرجة هي أم من أصل الحديث فالأصل أنها من أصل الحديث فلا يقبل الإدراج إلا بدليل لا يمكن أن يجمع به بين الأصل والإدراج وعلى هذا فالصواب عما من خلام النبي صلى الله عليه وسلم فوالله الذي لا إله غيره هذا قسم مؤكد بالتوحيد القسم فوالله فالتوحيد بالتوحيد يجي لا إله غيره أي لا إله حق غير الله وإن كانت موجد آلية تحبز من دون الله لكنها ليست حقا كما قال عزم القائل عملهم آلية فمنحهم من دوننا لا يستطيعون نطاع أنفسهم فقال عزم القائل ذلك لأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل إن أحدكم لا يعمل لعمل آل الجنة حتى ما يكون بينه و بينه إلا ذراع أي حتى يقرب أجله تماما وليس المعنى حتى ما يكون بينه و بينه إلا ذراع في مرتبة العمل لأن عمله الذي عمله ليس عملا صالحا كما جاء في الحجيم أن أحدهم لا يعملوا بعمل أهل الجنة فيما يبدل الناس وهم الأهل الناس لأنه أشفل على بعض الناس كيف يعمل بعض أهل الجنة حتى يكون ما بينه وضينا الحzew shall be proud of the church ما يشبق عليه الختابة يعمل بعمل أهل الناس يقولها فنقول عمل, عمل بعمل أهل الجنة فيما يبدل الناس ولم يتقدم ولم يشبق ولكن حتى ما يكون بينه وضيناه إلا براع أي بدن أجله أي أنه قريب من الموت فيسبق عليه الكتاب وفيعمل بعمل هذه النار فيدعو العمل الأول الذي كان يعمله وذلك لوجود ما نعم أو لوجود جسيسه في قلبه فالعياذ بالله هوت به إلى هاوية أقول هذا لأن لا يظن بالله شوء الظن لأن لا يظن بالله يظن السوء فوالله ما من أحد يقبل على الله بصدق وإخلاص ويعمل بعمل آل الجنة إلا لم يخذله الله أبدا فالله عز وجل فهو أخرم من عباده لكن لا بد من بلاء في القلب فكروا كيف صار، فصار الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بقضوه من غزواته عليه الصلاه والسلام وكان هذا الرجل لا يدع شاده ولا فاردته بالعدو اذا قوى عليه فتعجب ذلك ع فتعجب الناس منه فقالوا هذا الذي كسب المعركه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من اهل النار فأعظم ذلك على الصحابة رضي الله عنهم كيف يكون هذا الرجل من أهل الناس فقال رجل إذا أزمنه أي أتابعه فتابعه فأصيب هذا الرجل الشجاع قال نقدام بسان من العدون فجزع فلما جزع سل سيفه فالعياذ بالله ثم وضع دبابة سيفه على صدره ومكببه على الأرض ثم تكئ على اي حافه خرجا من ظهره قاتل نفسه فجاء الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره وقال اشهد انك رسول الله قال بما فهل ان الرجل الذي كنت فيه انه من اهل النار حصل من كذا وكذا فكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يرجو للناس وهم اهل النار وكان قرطس احد اسير من بني عبد الاشل من الانصار كان مناضلا للدعوه الاسلاميه عذ ولهم ولما خرج الناس الى غزوه احد انكر الله تعالى في قلبه الايمان اامن وخرج في الجهاد وقتل شهيدا فجاء الناس بعد المعركه يتفقدون قتلاهم واجر الرجل فَقَالُوا مَا الَّذِي جَاءَ بِكَ أَهُلَانِ أَجِئْتَ حَدَبًا عَلَى كَوْمِكَ يعني نصراً لهم أَمْ رَغْبَةً فِي الْإِسْلَامِ قال بل رغبةً فِي الْإِسْلَامِ ثم طالب منهم أن يكرؤوا على النبي صلى الله عليه وسلم السلام فصار هذا ختامه أن قُتِل شهيداً مع أنه كان منابذاً للدعوة ونطفل عند هذا الحج وسيكون درسنا إن شاء الله الدرس القادم الاحكام المستفاده من هذا الحديث العظيم وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضاه صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه